أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوالهم وتكلمنا أشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ ولطمسنا على أعيلهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فإنما يبصرون ولو نشأ ولمسخناهم على مكانتهم. فَمَا اسْتطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمَّرْنَاهُنَّ لَنَكِسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِوَنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ